بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة العلوم السلفية تقدم فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختصة. ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الإعتراض عندي شروه ما كل شخص أرغب مشاركة شهود الله ما كل شخص على اختلاف شاركني فلان وفلا والمذيع إذا كان توجه صاحب سلطة أمكن يدير لا يعلم ولا تكونوا كل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيع لو تنافس سني سني ومبتدع فالسني ضعيف يحتاج الى من يعاونه والمبتدع ذاك قوي فنحن ننتخذ من السني المهم المصححه فهي ضروره فاما الذين اسودت وجوههم اكفر بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَتْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِدُّ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وإلى الله ترجع العمور المجموع المفيد للفتاوى المنحرفة الصادرة من الجابر عبيد فلتستحي يا عبيد ما كفى ما قد مضى بل المزيد ترمق فالانتخاب جهرة أجثه والاختلاط بالنساء يلحق وصدكم على حساب فتنة عن دارنا لكن ذا تشدق. وكم رأى العباد من تخبط كذا اختلاق فيكم محقق وحثكم على الخروج رابة ايرتضيه جاهل ام احمق اين البتيل يا عبيد عندكم اعند قوم في الردى تعمق فذا جزاكم منكم ويا له من منكر لباب شد يطرق فذا بيان سقطه لما ارى من ولم أكن ما مدى إجلال عبيد الجابري للصالحين امتداء بأنبياء الله ورسله وهكذا الصحابة والسلف الكرام وأهل العلم الأعلام وسائر الصالحين وأهل الإسلام المؤمنين هل يفتي عبيد الجابري بتعاطي شيء من الربا؟ ما هو موقف عبيد الجابري من الدراسة عند أهل البدع ومخالطتهم والأخذ عنهم؟ هل يرى عبيد الجابري إنشاء الجمعيات والدخول تحت مظلة الجماعات المبتدعة؟ ما هو رأي الجابري في الدش والتلفاز ومشاهدة مباريات كرة القدم واللعب الإلكترونية والرسوم المتحركة؟ عبيد الجابري وبعض المنكرات الحاصلة في المدارس من اختلاط وموسيقى عبيد الجابري والعيش في أوروبا عبيد الجابري والانتخابات عبيد الجابري وحل السحر بالسحر. كيف حال الجابري في باب التكفير الجابري والتوسع في الضرورات هل الجابري ثقة في أقواله ونقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا الشريط السادس من أشرطة السنة وفيه مجموع للفتاوى الحزبية التمييعيه وبعض الضلالات المنهجية التي صدرت من عبيد الجابري هداه الله نقدمها نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ونبدأ بكلمة منهجية لفضيله الوالد العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخل حفظه الله وتعلم العلم الناطفة المستمد من كتاب الله ومن رسول الله الذي يساعدنا على هذا الثبات والاستقام على دين الله الحق بقصة أبنائي وإخواني, وإخواني بطلب الحق والبحث عنه في كل قضية مرتبايا سواء كانت, كانت اتفاقية كارثية او كانت فالمؤمن الذي يريد وجه الله, الله والدار الاخره, الاخرة لا ترتاح نفسه, نفسه ولا يستريح ضميره الا بعد ان يصل إلى, الى الحق ولا سيرا في قضايا الخلاف وفي أي اوقات الفتن فلا يتحرك حركة اي حركة على اساس الا الحق وعلى علم وبصيره واختلف اختلف شخصان ولو كان ابوه او شيخه فلا يجوز له ان ينحاز له او عليه حتى يدرس الامور ويعرفها على حقيقتها تماما ثم بعد ذلك يحدد موقفه ويقه إلى جانب يبقى الحق الذي تبين له هذا الذي يجب على المسلم وما عدا ذلك فإنه من اساليب الجاهليه, الجاهلية ومن التعصبات الباطلة الجاهلية, الجاهلية لا يتليق أند بمسلم أن ولا يجوز أن يثير, أن يثير على هذا, هذا الدب الصيء فيا أبناءنا ويا إخواننا بإخواننا أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بما ذكرت من حب الحق وتطلبه من ومواطنه حتى تصع الحقيقة وأوصي أبنائي واخواني باحترام المنهج التلفي والثبات عليه واحترام علمائه واذا قالوا حقا فلا يجوز مخالفتهم اذا تكلموا في قضيه وساقوا عليها اجله فلا عذر لاحد في مخالفتهم ولا يجوز لاحد ان يتوقف اي حيث فان من هذا فعل اهل الاهواء الساعين في اسقاط المنهج التلفي وإثقاط, وإثقاط علمائه, علمائه وفي قضايا الجرح والتأديل, والتأديل يكفي للجرح أن يصدر من عالم واحد ويكفي في التأديل أن يصدر من عالمين من عالم واحد فإذا اختلف عالمان صادقان معتبران منزهان عن الهوى في شخص, في شخص ما فإن الواجب على من عداهما من حملة العلم ان يطبينوا من الجارح ويطلبوا منه الدليل فاذا قدم الدليل فيجب عليهم التسليم بهذا الدليل والتسليم بهذه الحجة فاذا عارض المعدد او غيره فانه يفضل هذا الذي يرد الحجه يسقط, يسقط على أم رأسه وتسقط عدالته, عدالته ولا يؤتمن, يؤتمن على دين الله لو أن عالما واحدا جاء بالحجه والبرهان وخالفه العشرات لا بالباطل وبالكذب وبالحيب فلا يسمع لهم هذه قواعد الجهر والتعديل او قواعد الجهر والتعديل التي تلزمنا في مثل هذه الفتن فانسان يجرحه عشرات العلماء ويسوقون الحجج على باطله واضلاله وفقدته ثم لا يسمع لهم بعض الناس بحجه انه ما كبا الحق هذا أمر لا يجوز لا يجوز في دين الله اذا فلناتي الى كتب الترجح نحو التعديل ونقف عند كل ترجمه ونقول والله ما ترى ونقف عند اي عبيده ونقول والله ما ترى يلي فالا بين الروادد والسلفيين او بين الراهب والجاميه او بين السلفيين والمعتزله او بين السلفيين والخوارج او بين السلفيين والمجئه أو, او بين السلفيين والصوفيه يقول واحد والله ما ترى لا يقبل منه هذا الاسلوب واذا اختلفت الان من السلفيين والحجة ما احدهما فيجب أن القوف إلى جانب صاحب الحجة فاوصيكم بكتوى الله وأوصيكم بالعدل والإنصاف والبعد عن التعصبات العنياء واتباع الهواء ومن أضل مما اتباع هواه ورد الصدق جريمة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 تكذب الحق من شأنه يا أهل الضلال ومن شأن الكفار ومن شأن الروافب يقول الشيخ الثلاث في ذلك ليس هناك طائفة يأتي تود الصدقة وتصدق الكذب مثل الروافب فالآن يجب على من ينتنع الرجل الثلاثي أن يربع بنفسه عن سلوك هذه المذاهب الفاسدة تتعصب الأعمى التعصب الجاهلي ورد الحق من اجل فلان وفلان والله لو كان من كبار العلماء ومن كبار عمه السنه واخطا لما يجوز لك ان ترد الحق كيف بالجهلاء والمعروفين بالكذب والمعروفين بالفتن كيف تقف الى جانبهم هذا ما لا يليق مسلم. مسلم. مسلم فضل, فضل عن السلفي وما معنى الدعاه السلفيه كثر تعصب بالجهل والهواء الهواء. ما معنى ما هذا؟, هذا بارك الله فيكم دعوها فإنها منتنه وابحثوا عن الحق, عن الحق. وخذوا به وشملوا به ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين إذا جاءك ولا معي آخذ، ولو عالم واحد، ولو عالمين، ولا ثلاثة، جاءك بحق بحق بحق، فلا جزلك أن تتردد في قبوله، جاءك بحق المطلوب الحجة والبرهان، إذا جاءك بس مجرد جاءات فلا تقبل، لكن إذا جاءك بالحق المطلوب الحجة والبرهان. فإن ردك له رد بالصدق وتكذير بالصدق وتكذير بالحق ولا أظلم ولا أجهل ممن هذا حاله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا باتباع الحق وأن يبعد عنا الفتن وأن يؤلف بين القلوب على الحق أسأل الله حق ذلك إن ربنا تمي الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنبيه هذا الشريط يضم بعض الفتاوى المنحرفة لعبيد الجابري ولم نستقصي كل فتاويه وأيضا وضعنا بعض الردود عليها من كلام العلماء وقد توجد بعض الفتاوى دون رد وذلك إما لعدم وجود رد صوتي لقصور بحثنا وإما لوضوح ضلالنا ومن أراد الاستزادة والتفصيل فليرجع إلى كتاب اخينا الشيخ يوسف الجزائري حفظه الله تعالى في الرد على الحرافات الجابري المسمى بالحجج الكاشفة عن فتنة الجابري وضلالاته الزائفة وأمر آخر ما قد يسمعه إخواننا الكرام من كلام لنا إنما هو عبارات أخذتها من تعليقات العلماء وطلاب العلم الذين وقفوا على ضلالات الجابري. تعليق مروان العشير الأمر الأول ما مدى إجلال عبيد الجابري للصالحين ابتداءً بأنبياء الله ورسله وهكذا الصحابة والسلف الكرام وأهل العلم الأعلام وسائر الصالحين وأهل الإسلام المؤمنين. استمع، حفظك الله. شيخنا الآن أحد الإخوان طلاب العلم يقول: الإخوان قد تسلطوا على المسائل الأوقاف، وهم إذا عرضوا إذا عرضوا على أحد إخوانا السلفيين المشاركة مع معهم سواء كان في تولية مناسب أو يعني تولية خطباء أو مدرسين يستجيبوا للإخوان نعم تحت تحت ظل الدولة نعم تحت ظل الدولة لكن الأوقاف لكن الأوقاف يا شيخهم من الإخوان المسلمين يعني أنت تحت مظلة الإخوان المسلمين أقول يوسف صلى الله عليه وسلم عمل في مظلة عزيز مصر وعزيز مصر كافر فما كان يوسف صلى الله عليه وسلم يقيم العدل كله فما كان يوسف صلى الله عليه وسلم يقيم العدل كله ولكن يقيم مستقع كيف يكون هذا ويوسف صلى الله عليه وسلم حكم بشريعته ولم يحكم بشريعة الكافر، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع ولا خطر في بل هذا الشيء وانما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعدده الاشكال حتى استطاه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته فاخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعه الكافر فاخذ يحكم بشريعته بوحي ربه هو ليس الكافر فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه هو ليس الكافر وإليك رد لفضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيي من علي الحجور حفظه الله على هذه المقولة سائل يقول هل هذه العبارة صحيحة يوسف عليه الصلاة والسلام ما عدل كاملا انما عدل فيه استطاع هذا لا يعبر به عن نبي الله عليه الصلاة والسلام فهو بلغ ما أمر به وقد قال الله عز وجل ما من نبي إلا اوتي ما امن على مثله البشر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل ولقد جاءكم يوسف البين ما زلتم في شك ما جاءكم بحتى إذا هلك قلتنا يبعث الله من بعده رسولا هذا يدل أنه بلغ وآثى بالحق وما من نبي إلا ويكون له حواريون وأنصار يخلون بسنته ويهتدون بهديه ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون حديث سعر الأنبياء أقاموا ما أمرهم الله عز وجل به يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليكم ربك إلا أن تفعل فما بلغت رسالته ومن الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب وهذه دعوة إبراهيم ودعوه نوح ودعوه موسى وعيسى وسائر الأنبياء بين ايديكم في كتاب الله والله يقول ان اعرضوا فقل أنظرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم رسل بين ايديهم خلفهم لا تعبدوا الا الله قالوا لا ربنا لأنزل أملائكة فإنما أرسلت به كافرون فهو كغيره من الأنبياء والمرسلين اقام ما أمر الله عز وجل لا به منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب وكانت الدولة شركية سجونها كما ذكر الله عز وجل أن يوسف أنه على الصلاة دعاهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموه انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هذا يدل أنه كانوا يعبدون غير الله وأنه دعاهم ما عمل الله عز وجل به فهذا كلام عنه كما يشرح به بعض الناس اشتكار دعوته أنه ما أقام دعوته وما كذلك إذن ما عدل في بعض الامور عدل في دين الله وأقام دين الله من هم من استجابوا منهم من, من استمع حفظك الله كل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 او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحق خشيه ان يموت هو او يموت رسول الله وهو مهجور لانه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ظالما مظلما الا ان يسر الله عنه وما إلا ان يسر الله عنه عفوا ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو لانه قد ينقطع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل بأن الجابري قد تاب من هذا الكلام فنقول إنه لما نوقش الجابري أظهر أن هذه الكلمة مهمة فتراجع عنها واستبدلها بقوله خشي أن يموت على الضلال فتأمل أخي الكريم هذا الكلام الواضح في الطعن جعله موهما عمادا وتكبرا أن يرجع عن الخطأ فزل مرة أخرى والموفق موفقهم وإليك رد أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتى العام للمملكة العربية السعودية والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيداني عضوا هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على هاتين الضلالتين. السلام عليكم على مطلع بركاته. حياك الله الشيخ عبد العزيز آل الله بارك الله في علمك يا شيخ وفي جهودكم. يا شيخ عندنا مسألة تسمح اي شيخ يقول احدهم في شريط له يقول وهو يشرح في قصة كعب بن مالك يقول خشي ان يموت هو اي كعب بن مالك او يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور لانه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا مات ضالا مضلا الا ان ينزل الله عليه عفو يا شيخ نكمل لك كل, كل نعم ويقول أيضا يا شيخ هالب... البارحة الأمس قبل الأمس سألتك ولم أسمع ال... ويقول وقاعدة كل ما أحدث فتنة يجب الكف عنه حتى لو أن صحيح البخاري أحدث فتنة أمسكنا عن مشرف لو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث في فتنة نعم يا شيخ هذا بكلام هذا يقول وقعد بالمدينة داعي يقال له عبيد بن عبد الله الجابري هذا بكلام راضي نعم يا شيخ. منشور هذه مكالمة. نعم, نعم يا شيخ. حياك الله شيخ يقول أحد في شعره يقول على كعب نملك خشية أن يموت هو أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور. لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجوراً، مات ضالاً مضلا إلا أن ينزل الله عليه عفو. ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم, نعم يا شيخ؟ من هو اللي يقول الكلام؟ هذا عبيد بن عبد الله جابيلي. إيه كلام هذا أنا ما. نعم كيف حالك شيخ؟ الحمد لله شيخ عندي سؤال اسمك شيخ الشيخ هل هذه قاعده صحيحه ام خاطئه قاعده يقول هذا في مكالمه له في شريط قال القاعده كل من احدث فتنه يجب الكف عنه حتى ان لو ان صحيح البخاري احدث فتنه ان عن نصره ولو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيه فتنه ويحدث فيه مفاسد ونحن درء هذي مفاسد نمشك عن هذه قاعدة عامة هل هذه صارها صحرا؟ هذه قاعدة هذه لا يمكن أن صلامة الله استفزه. نمش. رسول الله لا نعم. هذا يعرف مقدم عزيز إذا اذا وادر لاجلى مصحف الصوره هذه القاعده الفخيه ما هو واحد يتحدث يقول يقول له القران يعني في ويموت ضالا مضينا وقال كلامه هكذا بكلمة له هذه لو أن نعمل هذا في ظنة من بالفضل على السلام لا يا أتي ماذا من الحرف أن الشعب بالماركة لله الله وتوبطه في القرآن لا نعمل لا نعمل لا نعمل إلا استمع حفظك الله سبحان الله. ما سلم من الجابري حتى أئمة الحديث وعلماء السلف. فنسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني. عبيد الجابري وحل السحر بالسحر. استمع حفظك الله. سؤال. قال وصبت بعمل شاهر وكيد حاد. حيث فقدت العمل والمال. والزوجة مؤخرة صارت تكرهني طرها شديدا ودعت اتعالج ولله الحمد علما بانني مستقيم ولله الحمد السؤال الاول هل يجوز لي اكل الساحر أن علمت انه هو من عمل هذا العمل علما بانه لا يوجد قانون يحرم السحر السؤال الثالث هل يجوز لي ان اطلب فيه او اطلب منه فك السحر السؤال الثالث هل زوجتي آثمة بعد أن علمت بمرضي وسبب فراقنا ولم تقف الى جانبي هنم بانه توسط اهل الخير لسرح فلم نوفقه ارجو ان تدعوني بالشفاء وان يجمعني الله بزوجتي ازاك الله خيرا اولا يا بني لا تفرب على زوجك فاظن العمل طالما منه ما طالك انت نالت من السحر ما نالك انت وثانياً لا يحل لك قتل الساحر فإن كنت صادقاً في دعواك على فلان أنه سحرك إن كنت صادقا في دعواك أن فلان من الناس سحرك وعندك البينة فترفع أمرك ترفع أمرك إلى الدوائر الشرعية في بلدك وما أظنها إلا وتنصفك إن تنصفك ان شاء الله تعالى ما اظنها الا وتنصفه وتأخذ حق الامر الاخير اذا كنت تعرف هذا الساحر معرفه تامه وعند تبينه او تعلم انه سيقر بسحرك ساطلب منه شخصيا هو حل سحرك فأقول من حل شحرك. ولو جفعت له مالا. هذا يجوز لك ان شاء الله. وليست فائدة. لا تظن اني افتي بحل السحر من قبل الساحر. على الاطلاق. لا. ما عاد الله. اقول مكررا. اذا عرفنا ان فلانا سحر عمرا. وقدرنا ان نطلب من فلان السحر هذا ان يحل السحر عمن عن امره فهو من, من, من باب مطالبه المفسد باصلاح ماذا ما افسدت اما انها قاعده عامه أرجوكم لا أبيح أن ينقل عني هذا أنا لا أفتي بجوازي حل السحر من قبل الساحر لا الفتوى مقيدة وما أظنكم إلا وعيتمها وعيت وعيت واضحة؟ نعم استمع حفظك الله السؤال الخامس سائلة من ليبيا تقول تكلم في اللقاء الماضي شيخنا عبيد عن نوع من السحر وأنا مصاب مصابة به وهو سحر التصفيح أو الصرف وهو عبارة عن ألفاظ أتلفظ بها مع أكل سبع تمرات والمرأة والمرأة التي قامت بعمل هذا العمل لا زالت على قيد الحياة وتابت فكيف لي أن أقوم بفك السحر هل أطلب منها هي أم يكون عن طريق قراءة القرآن يظهر أنك فهمت جوابي في الحلقة الماضية والجديد هو سؤالك عن واحد من شيئين الاكتفاء بالرقية أو الذهاب لهذه الساحرة أقول أولا استعمل الرقية مع السبع التمرات من تمرات المدينة والمجلبون يقولون يوصون بصبر من أكلها نصف ساعة على الأقل فلا يعقبها بطعام ولا شراب حتى الماء فإن أعياك الأمر ولم يذهب ما بك فلا مانع إن شاء الله أن تذهب إلى هذه لأن من توبتها أن تفك ما أصابتك به من سحر ولولا توبتها لقلت سلموها لولي الأمر لكن ما دامت قد تابت فنسأل الله أن يعفو عنا وعنا وسيأتيك أخ الكريم بيان من عبيد الجابري عن كيفية حل السحر وأنه يكون بسحر آخر وكفر آخر وشرك آخر استمع حفظك الله. شاهدنا تعقيبا على السؤال الخامس في سحر التصفيح إحدى السائلات أو واحد السائلين يقول بالنسبة للأسئلة التي سألت أو سئلت على سحر التصفيح إذا ذهبت إلى التي سحرت إذا ذهبت إلى, س... إلى التي سحرتها سوف تفكه بسحر أي طلاسم فهل هذا جائز؟ صدق الجواب مني. في الأسئلة المغربية أن هذا من بابي أنها أن التفصيل في هذه المسألة التفصيل في هذه المسألة وليست وهي خاصة وليست قاعدة عامة أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد من الرقية يذهب إلى من سحر بل قلت هناك ولعلي قلته في الحلقة الماضية لا أدري أنه يفك سحرة إذا قدر على الساحر يلزم بفك سحره ويسلم إلى ولي الأمر لينفذ فيه الحكم الشرعي لكن هذه المرأة كما ذكر في السائلة أنها تابت من سحرها ولهذا أقول لا يجب تسليمها إلى ولي الأمر بل لا أرى تسليمها إلى ولي الأمر لأنها تائبة والتوبة تجب ما قبلها نعم. لكن إذا كانت تائبة يا شيخ لكن الطريقة الوحيدة لفك السحر بطلاسم هو طعيدة. معروف أن الساحر لا يفك السحر إلا بسحر هذا شيء مسلم به وما أبدا الساحر لا يفك السحر إلا بسحر مثله هذا شيء معروف وابن القيم رحمه الله ذكر في النشرة هذا أن من أنواع النخرة فك الشحر بشحر مثله وهذا بين في أكثر من موطن وضمنها قبل عدة أسابيع في الاشله المغربية وهي تبث في هذا أولا ضرورة وثانيا لمن أعياه الشحر ولم يستفد من الرقية أو لم يجد من, من يرقيه أيضا أضيف هنا والثالث أنه يسلم لولي الأمر هذا حكم عام لكن حس... ساحرة المرأة هذه كما هو صريح سؤالها أنها قد تعبت. استمع حفظك الله أما بعد فقد كان مني جواب ليلة الاثنين الماضي مساء الأحد بذيع من موقع مرات الأنبياء قلاصة أني أفتيت امرأة مبتلاة بالتصريح وهو ما يسميه العامة رضق المرأة وذكرت تلك المرأة أن ساحرتها قد تابت فاوصيتها بالرقيه، وضمن الجواب قلت لها لا مانع من ذهابك إلى تلك الساحرة التي قد تابت وبعد النظر الجاد والتأمل المستفيد اقول لك يا ابنتي عليك بالرقح مع الصبر والاحتساب وإن طال عليك الامر وثانيا اوصيك بعلاج مجرد وهو احضار أن تحضري سبع ورقات من الشدر الاخضر ثم ترخي ثم ترخيها بالطاحونه او بين حجرين ثم تخلطيها في ما ما يقارب اللتر وتصبينها على جسمك صباحا ومساء فسوف يذهب مع الدعاء سوف يذهب الله عنك ما بك إن شاء الله وتعودين صحيحة سليمة معطى واياك أن تذهب إلى تلك المرأة التي تابت فإنه فتنة لها وفتح باب للسحرة ومن يتعاهدون فيمكن لكل ساحر ان يقول انا توب وهو كذاب ويمكن لكل من ينخدع بالشحره يقول انه تاب وهو ليس بصادق هذا ما أحببت اشتراك والتنبيه عليك ولا يغرك أخي الكريم هذا التعقيم فإن الجابري إنما منع المراه من الذهاب إلى السحرة من أجل أن لا يفتح باب شر على المسلمين ومن أجل أن لا يغتروا بالسحرة المخادعين إذا فالفتوى باقية على أصلها إذا أمن هذا الجانب فيا له من تلبيس نعوذ بالله منه اللهم احفظ على المسلمين عقيدتهم ودينهم يا رب العالمين وإليك كلام مختصر للشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى يقول في رسالتهم امرأة قيل لها أنك معمول لك سحر ويحتاج إلى فك ولكن ادفعي مبلغ 4000 ريال وأنا أفك من هذا أفككي من هذا السحر فما هو الحل في ذلك وفقكم الله الحل في هذا أن نقول إن حل السحر ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون بوسائل محرمة كأن يحل السحر مثل ما يستعمله بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور حتى يعلم بذلك من سحره فهذا لا يجوز لا فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وهو أبو داود بسند جيد والقسم الثاني أن يكون حل السحر بالطرق المباحة كالأدعية والقراءة على المريض والأدوية المباحة فهذا, فهذا لا بأس به ولا حرج لا. الأمر الثالث هل يفتي عبيد الجابري بتعاطي شيء من الزباء؟ نعم ولكن بطريق التلبيس والتدليس فيجوز عنده العمل في البنوك الربوية لكن في أعمال أخرى ليس فيها ربا كما أنه يجيز إيجار بعض العمائر للبنوك الربوية لأنه لا دخل لهذا في الربا حسب زعمه كما أنه يجيز حراسة البنوك التي تتعامل بالربا وأن كسب ذلك الحارس حلال ولا ينبغي أن يسأل عن حال المكان الذي يترس في حرام تبلأ استمع حفظك الله امرأة تقول زوجي يعمل بالبنك فما حكم ماله بالنسبة لي وما حكمه بالنسبة للضيوف الذين يتونني حسب علمي اقول اولا يظهر لي من سؤالك ان زوجتي يعمل في بنك الربوي وحسب علمي ان البنوك التي تتعامل بالربا لها مشاريع متعددة لا تدخل بالربا والمقصود إن كان دخل ذلك البنك كله الربا وليس فيه من الحلال المباح شيء فبلغ زوجك من السلام وليترك هذا البنك وإن كانت وإن كانت أموال البنك مختلقة فيها ربا وغيره فهنا ننظر إن كان زوجك يكتب مستندات المستندات الربوية فإن ذلك لا يحل له لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء يعني أربعه وإن كان زوجك يعمل في أمور لا علاقة لها بالمستندات الربويه كأن يكون حارسا امنيا أو قائد مركبة تتعلق بالبنك أو غير ذلك من الأمور التي لا دخل لها في المعاملات الربويه فمكسبه حرام فمكسبه حلال إن شاء الله تعالى وهو حلال لك وله ولمن يأتيكم من الضيوف والزوار هذا المكسب حلال والله أعلم استمع حفظك الله برك الله فيك السؤال الثاني يا شيخ شاب له أخ يعمل في مصرف نبوي فهل يجوز لهذا الشاب أن يشتدعني هذا الـ يعني الـ الأخ هذا ماذا ما عمله في المصرف ما هو يعمل في المصرف يا شيخ وهذا المصرف ربوي ماذا يعمل عمله ما هو والله يا شيخ بارك الله فيك أنا لا أعلم وإذا أنت سألت عن شيء لا تدري عنه يا شيخ بارك الله فيك لدي عن أن... عن أن... لدي المخالفات المخالفات الربوي. المخالفات الربوية لها أعمال أخرى ليست ربا لها أعمال أخرى ليست ربوية تقصده أعمال <تصفيق> ومسترطة وبناء على هذا فإنه فإن راتب الأخ حلال ولكم أن تواكلوه وتشاربوه هو لا يفترك مع أخيه لشراء سيارة أو إقامة عرس مع أخيه يا شيخ لا معنى استمع حفظك الله توفي رجل وترك عمارة مؤجرة من طرف البنك اتفق الورثة على أن يأخذ مبلغ الإجار كل شهر أحدهم فيسأل أحدهم عن حكم أخذ هذا المال لأن المكتري هو البنك هذا راجع إليهم إذا اتفقوا جميعا كلهم ذكورهم وإناثهم بما فيهم الزوجة أو الزوجات فلا مانع من ذلك لأن هذا المال أصبح لهم لكن بعد تسديد الديون فتسدد الديون التي على الثاني ثم بعد ذلك الوراثة إن شاءوا اقتسموا, اقتسموا الأجرة كما يقتسمون غيرها على ما أمر الله عز وجل وإن شاءوا جعلوها لواحد منهم شهر أو أكثر أو كل مرة يأخذها واحد منهم هذا أمر راجع إليهم لكن كما قدمت باتفاق الجميع ما عدا القصر الذين لم يبلغ الرشد من ذكور وإناث فحقهم يحفظ ولا يشمله هذا الاتفاق نعم شيخ الإزاغ يعني يأخذونها من البنك البنك هو المكتري لهذه هو هذا هو كلامي على هذا على الإرث عام سواء تأجير هذا إجر إجرة أجرت هذه العمارة من قبل البنك أو غيره القاصر الذي لم يبلغ الرشد من الذكور والإناث يحفظ حقه نعم ولا يدخل من هذا الاتفاق وضحت لك؟ نعم الشيخ استمع حفظك الله هل يجوز العمل كحارس في بنك ريفاوي علما أن هذا الحارس تابع لشركة أخرى؟ ليست بنكية لكن بينها وبين البنك عقد مقابل توفير الحراسة للبنك وهل هذه الحراسة تدخل في حماية أموال المسلمين أقوله دام يعمل في شركة يأخذ راسبه من الشركة ولا يأخذه من البنك بقي أمر تلك الشركة فإن كانت الشركة فإن, كانت فإن كان البنك كل أمواله من الزبا وليس فيها شيء من الكسب الحلال فهذا لا يجوز التعاقد به وإن كان أموال البنك خليطة فيها ربا وغيره فالأمان يعمل, يعمل التعاقد معه نعم ويكون مال هذا الحارس من الكسب الحلال إن شاء الله تعالى نعم أما أنه والحارس لا ينبغي ننبش فإذا بعث حارس لحراسة مؤسسة لا لا يجب عليه أن يسأل عن هذه لكن كونه تورع من حراسة بنك ريباوي ويريد الاحتياط لدينه فلا معنى أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر استمع حفظك الله سائق يعمل مع شركة أحيانًا يكلفونه بوضع المال في حسابه البنكي هل عليه يثمن في ذلك لا بأس عليه هو ليس مسؤول عن هذا هو على حتى في البنك. وإليك جواب من علامة الشام ومحدث العصا صاحب منهج التصفيه والتربيه محمد الألباني قدس الله روحه نعم عليكم السلام أنا مرحبا بمحمد أقول لك أهلا بمحمد معروف ان الرجل لا يجوز له العمل في البنوك اليدويه لكن هناك اشكاليه هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل اخر ام يتخلى عن عمله الغير المشروع ويبقى يبحث عن عمل اخر مع العلم ان هناك اجمله حاده في دلد دلد الجزائر مع فتره الاطاله <تصفيق> إذا امه علم ان عمله مخالف للشرع فيجب عليه فورا ان يتوب الى ربه وان يطلب منه تعالى ان يوفقه ل العمل الذي يرضيه لأن الإنسان لا يجوز أن يطلب الرزق المقدر له بالحرام فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم وقال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاجمل في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام سمعت الجواب؟ آمين خير ماذا عندك غيره؟ أو يبقى بالضرورة وهو مسؤول أنا بلدي أنت ما أخذت جواب سؤالك لكن ما فهمت السؤال كيف ما فهمت يا أخي قلت لك يدع العمل المحرم فورا فورا فإنما عند الله من الرزق لا ينال بالحرام قرأت على مسامعك الحديث كيف تقول ما فهمت الله يهديك الأمر الرابع عبيد الجابري والانتخابات استمع حفظك الله وثانيا إذا ابتلين بها وكان لا بد لنا من الانتخاب فنحن ننتخب من يغلب على ظننا او نتيقن انه يحقق مصلحه اهل الاسلام فعلى سبيل المثال لو تنافس شيوعي ومبتدع مسلم فايهما اضر على المسلمين لو انتخب الشيوع اذا نحن ننتخب هذا المبتدع لو تنافس سني سني ومبتدع لو تنافس سني سني ومبتدع فالسُنَّي ضعيف يحتاج إلى من يعاونه والمبتدع ذاك قوي فنحن ننتخذ من السُنَّي المهم المصلحة، فهي ضرورة، فنحن نتعامل معها بقدر الضرورة، ولا نفتوى ومنشورها وفي سحاب وغيره. وهذا الجواب من فضيلة الشيخ العلامة محمد الباني رحمه الله. في الأمس القريب كنا نتكلم حول الانتخابات وأنها ليست شرعية. وتورط بعض الجماعات الإسلامية الدخول في البرلمانات الصائمة على الحكم بليل ما أنزل الله فأحد الجازتين يطرح إشكال وش بإشكالك فيقول هذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإذا هو كان حاكما تحت سلطة حاكم وثني هو العزيز فلماذا لا يجود أن يدخل المسلمون البرلمانات هذه هذا كان جوابي من ناحيتين أو أكثر الناحية الأولى أن يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل إلى ذاك المقام السامي بطريقة انتخابات غير مشروعة وانما الله عز وجل بحكمته البالغة ابتلاه بمرأة العزيز ووقع بينها وبينه ولا اقول بينه وبينها ما وقع وكان من اثار ذلك ان ارقي في السجن وكان من تفاصيل مكفي في السجن قست مع الرجلين أخيرا أحدهما قتل والآخر صار ساقيا الملك وكما تعلمون راى الملك تلك الرؤية إني أراسب بقرات ثمانية كلهن في الآخره يا أيها الملو أفتوني في رؤيا إن ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ادغف احلام وما نحن مسوي الاحلام يا قال النبي ذكر بعد امه قال النبي قال بعد امتين انا منبئكم فارجون يوسف ال اي الصديق أفتنى في سبي بقرات إلى آخره نقل قتوى هذه إلى الملك عجبه وقال إتوني به أستخلصه لنفسه قال جعلني على خزان الأرض إني حبيب عليك فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع ولا خطر في باله هذا الشيء وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى اصطفاه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعه الكافر فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس ليس بشريعه الكافر فاخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس ليس بشريعه الكافر هذا من جهل اما نحن اليوم فنطرق ابوابا شركيه ابوابا وثنيه كفريه حاشا ليوسف عليه السلام ان تخطر في باله ان يطرقها فضلا عن أن يطرقها عملية فالانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر الناس كلهم سواء عندهم وليس فيهم رجل ومرأة فللمرأة من الحق مثل ما للرجل الآخرين وعلى هذا فالانتخابات حينما تفتح أبو يدخل ويرشه نفسه فيها المؤمن والكافر والرجل هو والصالح والطالح وفي النتيجة ما ينتخب إلا شرار الخلق عادة نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم هذا قلته ثم أضبت إلى ذلك أخيرا هذه شريعة من قبلنا ورسول صلى الله عليه يقول وكان النبي يبعث إلى خاصة وبعثت إلى الناس كافة فإذا ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق قبلنا الأمر الخامس عبيد الجابري والعيش في اوروبا استمع حفظك الله وتذكرت كلمة تذكرت كلمة من كلمات شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري يحفظه الله ويمتع به ذكر طبعا بالوصف الشيخ مارح دائما يسألني عن هذه بلوم فأعطيته وصلا جقيما فقرر بعدها وصار يشتل الاخوان انه يا اهل اوروبا من أراد منكم الهجرة فليماجدت إلى برهم كهام فقال والله دار هجرة إنها دار هجرة ليه الحمد لله المساجد كثيرة والمركز السامي وللله الحمد يعني على قوته وعندهم مدارس وعندهم تحفيظ القرآن وعندهم وعندهم وعندهم, وعندهم <تصفيق> الأصل في إخوانه عارض عالم الدين ولا شك لا تتعلق بهذا الكلام اللي يقوله الناس كذير جدا من صلواه عليه وعليه استمع حفظك الله هل يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة, دولة حكومتها كافرة إذا كان ذلك لحاجة لأن هذه الجنسيه تسهل له كثيرا من حوائجه وقد أصبح الناس في هذه العصور يتسابقون إلى الجنسيه ويتفاخرون بها أي جنسيه سواء كانت جلادها مسلمة أو كافرة فلا تخر فيها بحد ذاته وإن حدث الإسلام فمن كان مسلما على الحنيفية فهذا هو الذي يغضر وحق له أن يغتبط بذلك وأن يفرح وأن يستبشه ويسأل, ويسأل الله زيادة من فضله والثبات على ما من عليه من الإسلام والسنة فالأنساب ليس فيها فخر بل الفخر في الأنساب من أعمال الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم أربعوا في أمتي من أعمال الجاهلية لا يتركونهم هم بها كفر يعني كفر النعمة وليس الكفر المخرج من المدة قال الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنعم والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواب الحديث وقال صلى الله عليه وسلم من بطا به عمله لم يسرع به نسبه فالنسب انما هو للتمييز فقط فانا مثلا مشرقي وانت مغري هذا التمييز نعم ولا مانع ان ينتسب الانسان الى اصله ولا ينتسب إلى بلد حصل على الجنسية منه إلا انتشاب قطري فيقول أنا مغربي أنا ليبي أنا سعودي أنا مثلا نصري أما الانتشاب العصلي فإلى أصوله فالانتشاب لم قطري وأصلي فالعصلي انتشاب الرجل أو المرأة إلى القبيلة التي هو منها فلو كان في بريطانيا أو أمريكا يقول فلأنا مغربي وإن كانت من قبيلة يقول فلأنا كذا المغربي البريطاني يعني جنسا قطرا قطرا وليس نسبا فإذا تقرر هذا فإن التجنس أو السعي في الحصول على الجنسيات من البلاد الكافرة من أمريكا أو أوروبا أو غيرها نعم، فهذا له حالة الحال الأولى أن يمكنه الاستغناء. عن هذا التجنس وأن ما أراده من, من كسب العيش الحلال والاستقرار يحصل بالاقامه الجائمة فهذا لا نصحه باخذ جنسية بل نؤكد عليه ونحرر عليه نصيحة له أن يبقى على جنسيته التي كان هو منها قال صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغني حبه الحاله الثانيه ان يضطر اضطرارا الى التجنس في هذه الدفن التي وفد عليها واقام فيها لامر يرغمه على ذلك فهذا ارجو انه لا مانع منه بشرط ان يبغض الدستور الكافر ولا يحبه ولا يعقد عليه الولاء والبراء وقد بلغني بعضهم أنه إذا أراد التجنس في هذه الدولة كبريطاني مثلا أن يقسم على الولاء للملكة على الولاء للملكة وهذا في الحقيقة هذه كافرة لا توالى وإنما يقول يقسم, يعني يقسم على أن يكون مخلصا في هذا البلد يستعمل المعارض الأمر السادس عبيد الجابري وبعض المنكرات الحاصلة في المدارس من اختلاق وموسيقى استمع حفظك الله عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك حافظ. أنا شاب أقوم بإكمال دراسات عليا في أحد التخصصات. هل يجوز لي أن أقوم الماجستير مع وجود اختلاط في المكان الذي أدرس فيه؟ مع يعني أي تحضر اليمن الاختبار؟ آه أنا أقوم بدراسة ماجستير يعني ومكان الأكاديمي اللي ندرس فيها فيجد فيه فيها اختلاط يعني لكن أنت تحضر كل وقت وقت الاختبارات؟ لا فيه و... كل وقت وقت محاضرات أحضر إذا استطعت بركضة فيك أقدم عن النساء واجعل النساء خلفك نعم إحنا نجلس النساء في جهة أو الرجال في جهة؟ واتقل لها ما استطعت غرر من بصرك. طيب يا شيخ بعد تخرج من هذه الدراسة يا شيخ نعم. هناك احتمال كبير جدا أنه سوف أقوم بتدريس في جامعات وهذه الجامعات يوجد فيها اختلاط يا شيخ ونساء متبرجات هل يجوز تدريس فيها إذا استطعت أن تأبر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدرس التوحيد والسنة ففعل استمع حفظك الله بعد الإخوة السلفيين في بلاد نبتلوا بالتدريس والدراسة في المدارس والجامعات المختلقة وقد وقعت بينهم مناقشات مع إخوانهم حتى أنكروا عليهم موجودا في هذه المدارس والجامعات المختلطة تحتج هؤلاء الأخوة المنكر عليهم بترخيص بعض العلماء في هذه المسألة لأنها مما عمت بها البلوى. ما رأي فضيلتهم في الإنكار والاحتجاج من كلا الطرفين وكذلك امتناع بعض الإخوة من تدريس أبنائهم في هذه المدارس المختلطة مع عدم وجود مدارس شرعية هل صنع هذا صحيح؟ هذه المسألة يفرق بين فيها بين الدراسة والتدريس. فنبدأ بالتدريس. أقول الأصل الذي يجب المصير إليه واستعماله هو فصل البنين عن البنات. ويجب على الحكومات الإسلامية أن توفر لكل جنس مدارس. أو الخاصة به دام الأمر لا مفر منه أعني دمج البنين مع البنات في قاعات واحدة في فصول سوى ولم يفصل بينهما فإن وجود المعلم الصالح السلفي السني خير وهذا مجرد فقد عرف السنة والتوحيد في دول تنتهج الاختلاط وهي دول مسلمة من البنين والبنات ما لا يحصل فكان نسوة متبرجات التزمنا واحتشمنا احتشمنا فالتزمنا الحجاب الشرعي وبقي الدراسة الأصل في المرأة أقول الدراسة في المدارس المختلفة هذه محرمة على المرأة لأن الأصل فيها القرار في بيتها ولا يجب أن تحصل على شهادات عالية ما دام الأمر كذلك أما بالنسبة للبنين فالأصل فيهم الدراسة فإذا كان ولابد فإني أنصح البنين أن يكونوا في الصفوف الأول التي تل المدرس وأن يغضوا من أبصارهم وأن لا يحادثوا الطالبات لتجنبوا محادثة الطالبات لا سيما المتبرجات والخاضعات بالقول ثم بالنسبة للحكومة المسلمة إذا كانت لا تقدر على توفير مدارس لكل جنس على حدة فيجب اتخاذ هذه الطرق أولا تخصيص مدخل ومخرج للطالبة يدخلن منه ويخرجن منه ثانيا إلزام الطالبة بالحجاب وهي أن ترتدي جلبابا أو ما يقوم مقامه يغطي ثيابها ولا لها لبس البنطال والأشياء التي هي من سمات الفرنجيات الأمر الثالث أن تكون صفوف الطالبات في المؤخرة وصفوف الطلاب في الأمام والامر الرابع أن يوضع حاجز يحجب رؤية من أراد أن يترصد فينظر الطالبه ويمكن الطالبة من النظر لا حركات المدرس من كتابته على السبورة مصحها شيء من السبورة نعم إلى غير ذلك مما تحتاجه فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختلطة. فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختلطة. نحن نود أن لا يدرس في المدارس المختلطة. إلا صاحب سنة تقي رجل صالح يعلم الناس الإسلام توح والتوحيد والسنة ويبين الناس فرائض الله كما في الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح بقي منع بعض الإخوة ابنائهم من الدراسة في المدارس المختلفة هذا له هو ولا ننكر عليه هذا شيء رجع له هو فلعل الله عز وجل رجالا أغنية محبين للخير راغبين في الصلاح ب... ف... فيفتتح مدارس أهلية ولو بأجور رمزية حتى يتمكن أبناؤكم من الدراسة فيها فإذا لم يستطع المعلم التفريق بين الإنسان بقدر الإمكان قدر الإمكان أنا أعرف يعني مدارس مختلفة المعلم يأمر الطالبات بالتأخر ولا يجعلها مصافة للولد من الأمور المستنكرة المنكرة نعم. استمع حفظك الله ما حكم تدريس الأطهام الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات فما فوق في المدارس المختلطة التي يدرسونهم فيها بعض المواد المخارفة للشاء مثل الموسيقى ورسم ذوات الأرواح مع العلم أنه لا توجد مدارس خاصة لا للبنين ولا للبنات ولا يتوفر لدينا كتاتيب تعلم العلم الشرعي مع أننا نجد الكثير من العلماء يفتون بعدم تدريسهم في هذه المدارس وهذا يعني أن الكثير من الأطفال يضيعون إذا لم يجدوا من يعلمهم فهل نأسم بتدريسهم فيها وما هو البديل نرجو التفصيل بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صريح السؤال يتضمن أولا تدريس أو تعليم البنين إلى جانب البنات في مدارس مختلفة وحاول البنون أعمارهم سبع سنوات وفوق وهذا سن التمييز والولد في هذه الحالة طلع على ما يظهر من البنت ويدرك حركاتها أحلانيا أنه ليس عندكم بديل لحل محل هذه المدارس المختلطة فلا كتتيب ولا مدارس فالذي أرى أن إدخالكم أبناءكم وبناتكم في المدارس المختلطة ضرورة وهذا كما ذكرتم في سن السابعة فما فوق هذه ضرورة فلكم أن تدخلوا أبناءكم وبناتكم على وفق ما ذكرت في المدارس المختلطة فإذا وجد البديل إما إنشاء مدارس خاصة لكل من البنين والبناء فافصروا أبناءكم من هذه المدارس المختلفة وادخلوهم في المدارس الخاصة ووصي من ينشئوا مدارس خاصة في بلدكم خالية من الاختلاق لا يغالي في الرسوم فنوصيه أن يراعي إخوانه وأن يخفف عنهم لا شيء ما المقرأ نعم لكم الله خيرا وبارك فيكم نفس سؤالي الشيخ بثيعة أخرى هل يجوز لنا تدريس أبنائنا افتقار الذين لم يبلغوا ست سنوات في الروم أي مؤسسات التعليم الأولي المختلطة التي يعلمون فيها نطق الحروف والقراء والكتابة وكذلك رسم ذوات الأرواح والأغاني علما أنه لا يوجد غيرها مع نذرة الكتاثيب القرآن إجابة هذا السؤال إجابة الأول مع أن من دون الراء الخامسة والسادسة صغار وإنما المحذور الذي تضمنه هذا السؤال وسابقه المخالفات كتعليم الأغاني والموسيقى فإن كان الجهة المختصة توجبها إجابة فالذي لا ينجح فيها لا يتخرج الذي لا ينجح فيها لا يتخرج فهذه ضرورة وإن كانت ليست إلزامية نعم فلا تمكن أبناؤكم من أن يتعلموا صور ذوات الأرواح ولا الموسيقى والأغاني من في هذا التحرير نعم وإذا لم يوجد غير هذه الأرواد إلا بهذه الصورة هو حاجة ضرورة يعني تكون ضرورة نعم استمع حفظك الله ماذا ماذا يفعل الطالب الملزم بحضور نادت الموسيقى ولن تكن مكت مكتتها مرتاعا إذا استطاع يتخلص ولا يحضر ولو دفع مقابل فأرى أنه يجب عليه ذلك وإذا ما استطع فليكن قلبه بطمئن بديمان يبغضها وهو ويبغضها لله عز وجه وهذا بيان من فضيلة الشيخ الوالد ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله سهلا سهلا سهلا سهل. سهل. انتصر في بلادنا فسوى تحيين الدراسة المبارك والجماعات المصلة فانقطع بعض الإخوة على اختلاف سنهم عن الدراسة ولكنم تعرضوا للصهاب من والديهم يتمثلوا في الطرد والبيت الضرب والشكم وأنواع من الأطباء فما لهؤلاء الشباب أجدكم الله والله العلماء أخطوا بسحرين الأخطراط لما فيهم المفاكب الكثيرة وهذا شيء معروف وملموس فبلاد الحمد لله يعني النظام فيها في نظام التعليم التخريق بين الرجال والنساء تفريق تام الله الحمد فنسأل الله أن نرفق المسلم في كل مكان أن يتصموا لبسال ربهم وسلوا كنبيهم وبإمكانهم التعليم أن تفصل بين رجال المساء صارت الله إما فصل في وإما بالوقت للرجال المساء مسألين في الحلاء بالطولة بارك الله فيكم لكن مسأل الله العليا في البلدان لا يبالون لا يبالون من الشريعة ولا بما يستطر على هذه المخالفات من المساعدة العظيمة العين تزني وجناها النظر واليد تبطش وجناها البطش تزني وجناها البطش والرجل تزني وجناها المش تبارك الله فيكم ولكن يصدق ذلك ان يصدق صدقوا فيفعل اي يصدقوا يعني لا يقع في الجنه ولكن قد يقع في الجنه لكن الجنه الاكبر قد تم يد الانسان في جم من الله فيكم وقد يقع في الجنه, الجنة. ويقتل الحرام ايضا كل قطاع يجب ذلك الكلام جدا فينبغي على أولاة الأمور المثلين أن يحلوا هذه المشكلة طيب يجب ال... حتى هم من... أن يحلوا هذه المشكلة وأن عن المساسب كبيرة ومدنياهم كلكم راعي، كلكم مسؤول عن أنت المسؤول منصبك هذا أنه ما هو يدعون معروفاً عن المكر ويلاق فلمة الله فكيف تأتي بالفتاد وتقر الفتاد وليه عبد الله فقل بعلم الشباب ورأى أنهم يذهبون للرسول فهذا مشتير فلم يحفظون القرآن يحفظون السلس رسول الله عليه الصلاة والسلام لا هذا الوقت. الآن اللي رائح للحكومي ما الهقيمة خرجوا في الجهادة ما كان صار. فهو يدين الدنيا بدون جدوى. هل أولاه أن حافظ على دينه والعواب عند الله في الآخرة؟ جنة عذها السماوات والأبد عذ المتقين. وهذا الذي يحفظ الدنيا في الاختلاط، قد يهلك، قد يهلك، يستديري، ويحرم من الدنيا. رضي الله عنه. فلا أنصح أن يصدره. يؤدي أبوه يومين ثلاثة بجهر الكربوه يتركوه يحاول إقناء أباه مع أبيه مثلا بأن هذا دين الله وإن الله حرم هذا والعلماء أصدر كهلم هذا وأنا أتضرر وقد أبتد يسدين دنياي وإلى أخي يجبيني له يقتنع وإذا ما اقتنع يغضب أي أمام ثم يغضب فجرد أن يصبروا يصبروا ويتعلموا تقول فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصدق الاسلاف بين الرسول وبين رئيسك وإليك بيان من علامة اليمن ومحدثها الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى فنزل نصر أنا كنت أقول للإخوان في شاني المدارس عند قبل أن عن أنزل إلى نصر كنت أقول ماذا لهم لا بأس بهذا تتعلم المرأة فلما نزلت ورأيت الاختلاط وأنهم الرجال والنساء الشاء الشباب والشابات يمشون في الشوارع كالأغنام فما ظنك بالمدرسة هذا أمر لا يجيزه الإسلام وهكذا عرضا الجامعات التي فيها اختلاط أمر لا يجيزه الإسلام وحرام على المسلم أن يدخلها يا إخوان أصبحت على ماذا تمحضت تمحضت النيات للدنيا تمحضت هو يدخل ويدري انه آسل ويدري انه مفكول لدخوله لكن مسكين يهرول بعد الشهادة من اجل ان يتوبص ومن اجل ان يأكل لقمة العيش قد وسوس لنا بهذا انت عن كنا في الجامعة الاسلامية كان يقول بعض المشايخ الذين يدرسون من العزهريين الذي ليس عنده شهادة لا يستطيع أن يعيش وهذا ليس بشحيح رب العذر يقول في الكريم وما من دابة في الأرض قل على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقد رأيناه ناسا تركوا شهايدهم وفتحوا لهم معارض أو فتحوا لهم أو حملوا لهم مدارع إلى غير ذلك فهي وساويس ومجارات لأعدال إسلام وهذا جواب من فضيلة الشيخ العلام محمد مدن الألباني رحمه الله ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة فإن كان يحرم فما حكم من ماله من أجرة التعليم في هذه المدارس وهل عدم وجود مدارس غيره أو غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها الجواب قال عليه السلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه قد يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال العلاقة واضحة قول عليه السلام إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله فمن باب سد الذريع لما حرم أكله حرم بيعه ولذلك من الأمثل على معنى هذا الحديث الحديث مشهور لعن الله في الخمرة عشرة أولهم شاربها ثم ساقيها ثم مشتقيها ثم عاصرها ثم معتصرها إلى اخره لماذا لعن التسعة لكي لا يكون الأول وهو الشارب فإذا هناك ارتباط بين الغاي وبين الوسيلة فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرما وهو كذلك فأي شيء يترتب عليه فهو محرم وبخاصه اذا كان هذا الشيء المترتب على هذا الاختلاط المحرم هو ليس في نفسه قرض عين وانما هو قرض كفايه ومن العجيب تساهل بعض بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسفيك وتمشية الواقع بين المسلمين ولو كان مخالفا للشريعة باسم العلم نقول العلم علماني علم النافع وعلم ضار ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعا إلا أن يكون في حد ذاته مطابقا للشريعة والحق بأبيك هناك, هناك ابن يمين أيوة فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا كان وفق الشرع وليس مخالفا له والموافق يجب ان تكون من حيث هو علم ومن حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلم فان اختل أحد الشرطين كان غير مشروع فإذن قلت آنفا أنا أتعجب من أناس يتساهلون ويفتون بإباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم فأنا أقول هذا العلم أولا ليس فرض عين ليس هو علم شرعي وثانيا إذا كان علما شرعيا لنفترض مثلا في بعض الجامعات كلية الشريعة لكن لا نريد أن نغتر بالأسماء واللافتات بل يجب أن ندخل في مضمون هذا العنوان كلية الشريعة ماذا تفعل؟ مقروض أنها تعلم الشريعة حقا والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة ذلك آنفا فإذا كان العلم الشرعي نفسه يعلم بطريقة الاختنات فهذا ليس علما شرعيا وكلنا يعلم أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم حض المسلمين بعامة على أن يؤدوا الصلوات الخمس في ولا شك أن النساء يدخلن في هذا النص العام أي صلاة الجماعة كما قال عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة فهل يدخل هذا لأول مرة تسمعه بما أعتقد فهل يدخل في هذا الحديث النساء الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من قول عليه السلام وبيوتهن خير لهن أن النساء إذا صلينا في المساجد ليس لهن تلك القضيبة التي أطلقها الرسول عليه السلام في الحديث الأول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذب ب27 درجة لمن للرجال أم للرجال والنساء نقول نعم للرجال والنساء ولكن مع ذلك بيوتهن خير الأون أيضا صلت في المسجد طبعا هنا تأتي الشروط وهي أن تكون متجلبة للباب الشرعي غير متعطرة ولا متطيبة ولا آخرين فهي اذا صلت في المسجد فلها مثل أجر رجال لكن إن أرادت أجرا أكثر فلتصلي في بيتها لقول عليه السلام وبيوتهن خير لهن هذا بحل مشكلة تتعلق وتلك ذكرناها كم مرة <تصفيق> النساء حينما يحجون أو يعتمرن فيزاحمن الرجال في المسجدين في الحرمين الشريفين في مكة وفي المدينة ما الذي يحملهم على ذلك جهلهم بالمعنى السابق ظنهم أن صلاتهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي خير لهن من الصلاة في منازلهن وبيوتهن التي نزل فيها الأمر ليس كذلك إذا كان الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة المرأة إذا صلت في بيتها فصلاتها بميت ألف زائد واحد أو أكثر. كذلك إذا صلت المرأة في المسجد النبوي فصلاتها بألف لكن اذا صلت في بيتها فريضة فصلاتها في بيتها بألف زائد واحد وأكثر على ما يشاء الله. إذا كان هذا في المساجد وهي كما نعده من أحاديث صحيحة لما سئل عليه السلام عن خير البقاء وشر البقاء. ماذا أجاب خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض النساء على الصلاة في البيوت بقوله وبيوتهن خير لهن فمعنى ذلك أن أي بقعة من بقاع الأرض مهما كانت شريفة ونظيفة وإن سماها بعض الجهلة في كثير من الإسلامية يسمون الجامعة بحرم الجامعة هذه تسمية طبعا خاطئه لأنهم يشبهون هذه الجامعات ليتها كانت قائمة على احكام الشرع يسمونها بالحرم تشبيها للجامعة بالحرم المكي والحرم المدني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لحشمة النساء وسترهن والبعد بينهن وبين الرجال في خير البقاء فماذا يكون شأنه بالنسبة للجامعات وهي إن لم تكن شر البقاء كالأسواق لما يقع فيها من اختلاط فهي على الأقل ليست من خير البقاء وليس هذا فقط مما خطه الرسول عليه السلام في سبيل الفصل بين الرجال والنساء في خير البقاء قال هناك أشياء أخرى تسترعي انتباه الباحث الفقيف وتوجب عليه أن لا يأذن أبداً لاختلاط بين الرجال والنساء في أي مكان آخر من ذلك مثلا الحديث المعروف خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها حتى في خير البقاء فصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا بين الرجال وبالنساء فصلا حاسما ولا يجوز للنساء أن يخالطنا الرجال في صغوبهم كما لا يجوز العكس للرجال لا يجوز أن يخالطوا صحوها النساء فقد فصل عليه السلام فصلا تاما في خير البقاء بين الرجال وهم يصلون ووافقوا ويقيفون بين يدي الله تبارك وتعالى فجعل الرجال الأمام والنساء في الخلف لم يكتفي بهذا بل قال شر صفوف الرجال آخرها لماذا لأن هذا الصف الأخير يكون ذانيا ويكون قريبا من الصف الأول من النساء فجعل آخر صف الرجال شر صفوه كما جعل شر صفوه النساء هو الصف الأول كل هذا من باب سد الذريعه إن باب سد الذريعة الذي جاء به الإسلام استفاده الغربيون في حياتهم المادية لكن الخضري في تأسيسه وفي تقعيده يعود إلى ديننا ها هو الرسول عليه السلام يقول خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها فلم يكتفي الرسول عليه السلام حتى بهذه التفاصيل بل جاء في صاحب خاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة نكث في مكانه هنيه يقول أحد الرواس وعلماء الحديث اختلفوا منهم من يقول أن هذا القول هو لراوية الحديث وهي أم سلمة ومن من يقول أن هذا القول أحد رواية الحديث وهو الزوري الزهري وإي ما كان فهو فيه تنبيه إلى تمام الحذر من الشار الحكيم فالرسول عليه الصلاة كان إذا سلم من الصلاه مكث في مكان هنيه قال الراوي فكنا نرى أنه إنما يفعل ذلك كي ينصرف النساء قبل الرجال فلا يختلطون في الطريق كون النساء انصرفوا بعد ذلك يقوم الرجال إذا كان الرسول عليه السلام قد شرع بأمر الله تبارك وتعالى من عالي سماه هذا التشريع الدقيق في سبيل إبعاد الجنسين بعضهما عن بعض فماذا نقول نحن في الجامعات هذه وفي القرن الخامس عشر حيث لا توجد تربية إسلامية. هذه التربية الإسلامية بلا شك لا يمكن أن تتصور بأكمل منها باكمل مما كانت في عهد الرسول عليه السلام ما ذلك هو اتخذ هذه الذرائع كلها كي لا يقع مفسده واحدة ومن الغرائب ما رواه الامام احمد وغيره في سبب نزول قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين نعم نزلت هذه الايه في رجل من الصحابه كان يتخصد الصلاه في الصوت الاخير لأنه كان يرى امراه جميلة تصلي في الصف الأول فكان هو يحاول أن يختلس نظره، الى ما سجد نظرة هكذا تحت ابطه فعله يتمكن من رؤية تلك المرأة الحسناء الجميلة فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية وتذكيرا وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فقال عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إذا كان هذا وقع في العهد الانور وفي المكان الأطهر فماذا نقول اليوم فيما قد يقع إن لم نقل فيما قد وقع ماذا نقول اليوم في الجامعات هذه التي لن تؤسس على تقوى من الله تبارك وتعالى حده ولا حرج ولذلك فنحن نقول لا يجوز الدخول لكل من الجنسين في طلب ذلك العلم الذي هو أحسن أحواله أن يكون فرض كفايه وليس فرض عين لا ننصح أحدا من الجنسين أن يطلب مثل هذا العلم في جامعة تقر الاختلاط بين الجنسين لا يجوز الشباب الدخول إليها ولا للشابات الانتماء إليها حتى ولو لم يوجد جامعة تتبنى حكم الله عز وجل في التفريق بين النساء ورجال النساء جامعة وللرجال جامعة الأمر السابع ما هو رأي الجابري في الدش والتلفاز ومشاهدة مباريات كرة القدم واللعب الإلكترونية والرسوم المتحركة في هذا الباب يريد الجابري أن يرخص للعصاة معاصيهم، ولكن بأدلة من الإسلام زعم والناس يرتكبون المنكر بدون فتاوى عبيد الجابري فلا تزيد الطين بالله فهو يقول إن شراء التلفاز للأشياء المفيدة كالأخبار والبرامج الدينية والعلمية وكذا النظر إلى القنوات التي تبث الرسوم المتحركة لا بأس به طبعا للفائدة عند الجابري كمعرفة بعض الشركيات عن بعض الفئات ولا بأس من ظهور العلماء والدعاة عنده في التلفاز لمنفعة الناس بل يجيز الجابري نظر الرجل إلى مخطوبته عن طريق الإنترنت إن كان هناك مشقة في حضور خاطئ ويقول مشاهدة كرة القدم في التلفاز من الأمور التي عمت بها البلوى فمن استطاع أن لا ينظر فعل وإلا نظر واجتنب نظرة التفكه والتلذذ لا سيما النساء وألا لا يوقع المشاهدة في الإعجاب فيشجع فريقا ويمدحه ويسخر من الفريق الآخر وأن لا تفوق ويت هذه مشاهدته مصنع استمع حفظك الله, الله توفي والدي رحمه الله وخلفت الفازين وجهاز دش في البيت بعض إخوان هداهم الله تحملون هذه الأجهزة في مشاهدة الأفلام والاستماع للأغاني هل على والدي وزل من ذلك ونصيحة توجيهي لهؤلاء الإخوة أولاً نحن لا ندري عن حال والدها رحمه الله وحال والده كيف كانت فقد يكون اشترى هذا الجهاز للاستفاده من أشياء يعني مفيدة كالأخبار والبرامج الدينية والبرامج العلمية كالوثائق التاريخية نعم لا ندري عن هذا لكنهم يجب عليهم ترك هذا لأولى أن يبيعوا هذا الجهاز وإلا أن يبيعوه قصروه على تخدامات النافعة المفيدة نعم نصيحة لهم يا شيخ هذه نصيحة وليس من بلي أبيهم إذا فعلوا هذا، وهو إما التخصص ببيعه أو التحكم في استعماله، وقصر على ما يفيد ما هو مفيد من نافع، كمثله. استمع حفظك الله. أن التلفاز أو الظهور في التلفاز هذا له حل إحداهما أن الأض يعني نشر صور نشر نشر صورة هذا الشخص من خلال. هذه الوسيلة مثل الكاميرا ليراه الناس هذا عندي شبيه بملأة والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم الثانية نسخ الصورة نسخ الصورة والاحتفاظ بها فنجم برك الله فيكم فنسخ الصورة والاحتفاظ بها هذا هو الذي محى الكلام من أهل العلم لكن أنا أقول الذين يظهرون في من الموصفين بالعلم والفضل هؤلاء لا يقصدون الثاني يقصدون منفعة الناس فلا تفريب عليهم إن شاء الله تعالى وكان بودي بيودي أن المؤسسة التلفازية أنها تكتفي بنقل الصورة الحية فقط ولا تشتغو بها وتنشرها فيما بعد بل لا تنسخها طابعا شيخ حمد هذا ما هو هذا ما يمثل إن شاء الله لا يفرر بها لا لا لا لا لا الله ي... لكن ما تركها كذلك من يدرب علي لا ما حالك فيها لا ما أبقى أخبار ونتهم تتجل لطنبوت يوشف كيف؟ أخبار ونتهم في لطرابة التلفزيون وين هنا؟ لا لا لا إذا أطلوا لهم تحط طيارة طائرة هل يسمعهم؟ لانك يا محمد هذا عندي تتلعوا الطالب أخب؟ وأنا ما استطيع الوصول إلى بنسعود بس الوصول إليه ورعا الندوات هذه أنا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط ما كل شخص أرغب مشاركته بالنبي ما كل شخص انا اختار شاركني فلان وفلان والمذيع إذا كان توجه صاحب سنة هم ممكن يدير لا يعلق لا والمداخلة الأرواع في الندوات مداخلة لا أحبه لاني خبرت أن بعض, بعض الناس عفريق فيدخل على هذا الريد مستعدا لها أبدا أنا لو ظهرت أو أتكلم هكذا وقل شرطي عدم المداخلة مهما يكون إنسان لا أرضى بمداخلتين فمن أراد أن يرد رد علي رد علمي ألبي دان وأسد لأن ظهوري ومشاركتي في هذه الندوة ليس لي أن أزم النس ها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ليسه فما أظن الجماعة يرضون به استمع حفظك الله أخت المقيم في المغرب ولها صديقة تعيش في الخارج زوج هاتف الأخيرة يريد الزواج فدلوا على صديقة زوجته فهل يشرع استعمال الإنترنت أو الهاتف من أجل الرؤية الشرعية علما أن هناك مشقة في حضور الخاطب أرجو أن ذلك لا بأس به بشرط حضور وليها أو نسوة معها متحجبات نعم ويكتفى بالنظر فقط دون محادثات تستمر المرأة في الخضوع بالقوم تعلمون يا شيخ أنه تعملون كاميرا وغيره بالرؤية لا تصوير لا لكن رؤية أما تصوير على سفن يأخذ بصورتها ينسخها فلا هذا محرم بعد الرؤية لا بأته نعم أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله لماذا ذكرته استمع حفظك الله التلفاز للأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة لأننا سمعنا فتوى بجواز ذلك إذا كانت خالية من الموسيقى ومن الأمور المخلة بالعقيدة مع العلم أن الأطفال إذا لم يتوفر لهم التلفاز قد يخرجون إلى بيوت الجيران لمشاهدتها هذا السؤال فيه إيجابة فنحن نقول من عفاه الله من جهاز التلفاز توابعه فهذا لا شك انه على هذا. ومن اضطر لاجل الاطفال يريهم الرسوم المتحركة او قنوات فيها برامج دينية مفيدة حتى يحجزهم عن التسك لدى او لدى الجيران وهناك ليستطيع التحكم فيهم بل المتحكم هو الجار والجيران الا من رحم الله مبتلون باشياء فقد يشاهد الطفل. أفلاما خليعة ويسمع موسيقى وأغانية ماجنة فهذا مضطر ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى استمع حفظك الله هذا سائر من الجزائر يقول أنا أشاهد القنوات التي تبث الرسوم المتحركة <تصفيق> والألعاب التي فيها بعض الأمور الشركية فهل عندما أشاهدها أعتبر مشركا؟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 بارك الله فيكم شيخنا هذا السؤال الرابع عشر من ليبيا يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم هذا من الأمور التي عمت بها البلوى فلوصي كل مسلم ومسلمة أولا البعد عنها ان اشتطأ بتغيير المحا... بتغيير شير الحاتف إلى شير التلفاز إلى قناة أخرى يشاهد خلالها ما ينفع من المحاضرات الدينية والأخبار وغير ذلك، ومن لم يستطع فلوصيه ان يتجنب محذورين الأول أن لا تكون النظرة نظرة تفكه وتلذذ سيء النساء فإن هذا خطر عليها إذا تلذذت وتفكهت بمشاهدة الألعاب الرجالية. وثانيا هذا عام، أن لا يكون هناك إعجاب في وإنحل الإعجاب ينتهي بالمشاهد إلى التشجيع من جهة والتسريب والسخرية من الفريق الآخر نعم الأمر الثالث أن لا تكون هذه المشاهدة مفوتة مصلحة شرية نعم الأمر الثامن هل يرى عبيد الجابري إن الجمعيات والدخول تحت مظلة الجماعات المبتدعة؟ استمع حفظك الله قلتم في جواب لكم إذا أقر ولي الأمر أن التأسيس هذه الجمعية ولوائحها فهي صحيحة ما عدا المظاهرات والإضرابات هذا باطل ولو أقره ولي الأمر هل يفهم من جوابكم أنكم تجيزون تأسيس النقابات والجمعيات؟ ولانخراط فيها نرجو التفصيل في هذا الأمر هناك جمعيات تعلق بالأمور الدينية هذه لا جماعة إلا الجماعة السلفية فإذا, فإذا ألزم ولي الأمر العاملين في مجال الدعوة تحت مظلة جماعة معينة فيعملون في للضرورة قد تكون الجماعة تبليغية قد تكون إخوانية قد تكون من جماعات الخوارج لكن أهل القطر ملزمون أن يعملوا في جماعة دعوية تحت مظلتها فهم ينظرون في أقرب الجماعات إلى الحق فيعملون في مضلتها تحت مضلتها وليسوا من فيها لكن هم تحت مظلتها هناك جماعات دنيوية تتعلق بالأمور الدنيوية فالأصل العدم لكن إذا ضرت الدولة إلى إقرارها ضرت الدولة إلى إقرارها. ولا يمكن استفاء الحقوق إلا عن طريق جماعة من هذه الجماعات التي تسمونها نقابات أو كما يسمونها. كذلك يعملوا تحت مظلتها ضرورة. نعم. كما تعلمون ما وقع لمثل هذه الجمعيات من من حراف الكثير من يعني الإخوة السلفيين وكان. كيف؟ يعني كثير من هذه الجمعيات حرف أصحابه على المناجي الصحيح وأنا يعني لبينت يعني مثلا أنا وأنت نريد وندعو فالدولة قالت ما يمكن حتى تسجلوا أسماءكم في جماعة من الجماعات الموجودة فإن وجدت جماعة سلفية وجب على الدعاة إلى الله لنسجلوا فيها لكن لا توجد جماعات سلفية وإنما يوجد فروع من جماعات هي حادئة ورأينا أنها أقرب للحق سجلنا فيها ضرورة وليس هو الأصل الأصل عدم هذا وإليك بيان من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب سائل يقول هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامه عمل أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا جزاكم الله خير. الحكمة في هذه الاحداث أن نعمل بما كان عليه السلام الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا اولا ثم في أسلاح عيننا وفي هذا الكفاية في رد الأعداء والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شد لأنهم سوف يدخلون علينا مثل البدع الضالة ويقول أنتم تقولون كذا وكذا لأننا أمامهم طائفة واحده فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع والسن لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح وكفاهه كفاية وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع في في الأهداء ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب واجمعها الاحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة وأن يرغبوا من المعرفة وهذا خطأ ولهذا لا نرى إرادة الأحاديث الضعيفة لا في التغيب ولا في الترهيب كان رأي إرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف لأن في الأحاديث الصحيح الصحيحة كبالا كذلك في طريق الثلاث الصالح الخالص من شوائب البدع فيه كبالا الأمر التاسع ما هو موقف عبيد الجابري من الدراسة عند أهل البدع ومخالطتهم والأخذ عنهم ويظهر لك هذا أخ الكريم عندما تسمع له وهو يجوز الاستفادة العلمية من أهل البدع والمجاهيل أخذ وقراءة ووعظا كما أنه يشيد بمراكزهم استمع حفظك الله الاستماع للمجهولين أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يجوز الاستماع إلى الدعاة المجهولين الذين لم يتبين لنا فالهم ولم نسمع من العلماء فيهم جرحا ولا تعديلا وجزاكم الله قيرا نعم دعاة فيه يدخلون في عمهم المسلمين نعم. نعم. نعم يقول هل يجوز الاستماع إليهم الاستماع نعم لمواعظهم وعظهم ودروسهم إذا كانت الموعظة من ما هو مألوف تتضمن الآيات والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء فلا بأس بذلك إن شاء الله نعم تجويزه دراسة الأطفال العقيدة الأشعارية عند أهل البدع تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم مع التركيز على اللغة العربية والقرآن الكريم بحيث يحفظ الطفل القرآن كاملا في مدة ثمان سنين وعند بلوغهم مستوى الإعداد يدرسون العقيدة الأشعارية وغيرها من العقائد، علما أن القائمين عليها حزبيون مع وجود الاختلاط فيها، هل يجوز التعليم وأولادنا في تلك المدرسة مع عدم وجود بديل يكون أفضل أفيدونا؟ هذه بلوى والواجب على مسؤولي التعليم علاج هذه المشكلة عن مشكلة الاختلاط، فإنها بترت فساد والعلماء على تحريم العلماء عندنا على تحريم الاختلاط بين الجنسين بس يما البالغون أو المراهقون. من البدين والبنات أما تدريس العقيدة الأشهرية فيجب عليك أنت أن تتعاهد ابنك وتبين الخلل في هذه العقيدة والفساد نعم وتعطيل الصفات أو تأويلها الفاسد الدراسة, الدراسة عند الحزبيين. الحزبيين هناك شباب يطلبون العلم في مسجد حزبي فلما رأوا ازدياد الناس توقفوا عن طلب العلم ولا يوجد مسجد سلفي. فماذا يفعلون؟ هذا المسجد الذي فيه متحزبون، وفهمت أن كل الذين يدرسونكم إذا لم يوجد طالب علم تجتمعون عليه وتحتاجون إلى ما عندهم من العلم فلا من دراسة ما عندهم على حدر. وبهذا تعلم أنه اشترض شرطين: الأول حاجتكم إلى ما عند القوم من العلم، الثاني أن لا يوجد لديكم طالب علم. تفيدون منه والأول وسما تأمر ثالث هو الحذر مما يبثوا هؤلاء من بدأ نعم. أخذ العلم عن التكفيريين سؤال السادس من السودان قل السائل بارك الله فيكم شيخنا ما حكم أخذ العلم عن شخص يدعي أنه سلفي وهو يكفر الحكام إن كنت صدقتها فيما نقلته عن ذلك الرجل فهذا ليس بسلفي هذا من الخوارج القاعديه بقي أخذ العلم عنه هذا له شرطة الأول أن لا ينشر هذا الفكر فيما يعتقده في الحكام المسلمين والثاني أن لا تقدر أن على طلب العلم لدى سلفي إما لعدم وجوده لديكم او لبعد الشقة بينك وبينك والله أعلم الاستماع إلى أسرطة الصروريين في الرد على الفرق نعم يقول السائل إذا كان شخص على المنهج الصروري ولديه هي في الرد على الفرق الضار هل تنصحون بالاستماع لهذه الأسرطة؟ إذا لم يوجد غيرها فالح معنا. إشادته بجامعة الأزهر البذعية يقول السائل من مصر أحسن الله إليكم نحبكم في الله شيخنا نريد أن نعرف أو نريد أن نعرف ما رأيكم في الالتحاق بجامعة الأزهر علما بأننا لا نريد منهم إلا تصديق الدراسة للحصول على الإقامة ولكن يلزموننا بقليل الحضور فما نصيحتكم يا بني فهمت أنك لشت مصريا وأنك ممن قصد مصر, مصر للعمل أو الإقامة أو كذلك ثانيا الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. ثالثا ذكرت أنهم لا يلزمونك بالحضور كليا وإنما يلزمونك بالقليل من الحضور. فلا أرى مانعاً من ذلك. والله والله والله الموتق والهادي إلى سواء الشيء. ثناؤه على كتابات المجاهيل وإقراره لهم. طيب يا شيخ ما رأيكم فيما رد به عبد الرحمن بن أحمد البرمكي على الشيخ إحياء الحجوري؟ أنا ما أعرفه. هو رد عليه على إيجي لكن الرجل ما أعرفه. مكتوب جيد. نعم. يا شيخ هل تأذنون بنشر هذا عنكم يا شيخ؟ وإليك ردود العلماء الناصحين على مثل هذه الشبهات التي ليس عبيد الجابري هو الأول في طرحها الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى الله عليكم شيخنا هناك من يقرر أن الإنسان يأخذ العلم من كل من عنده علم بل لو أن إنسانا عنده علم ولكن لا يبدع الجهم, الجهم بن صفوان قال اترك عدم تبديعه وخذ منه العلم فهل هذا التقرير صحيح ما هو صحيح لا يؤخذ العلم إلا عن أهله المستقيمين عليه معروفين به أما الذي يروج البدع ويهون من شانها فهذا لا يؤخذ عنه العلم لأنه أشر على من جالسه من تعلم عليه ويتساهل أمر البدع وإذا وصل الأمر إلى أن الجامد بن صفوان لا يبدع فمن الذي يبدع فهم من صفوان كفروا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ عن صاحب البدع شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدع لكنه جيد في علم العربي البلاغة والنهو الصبر فهل نجلس اليه وناخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه او نتركه قال كلام الشيخ اننا لا نتركه لان ذلك موجب نفسين المثل الاولى اغتراره بنفسه فيحتسب انه على حق والمثله الثانيه اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه والعام لا يفرق بين علم النحو علم العقيده بهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم فساج الله له خيرا لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترارا الناس. الأمر العاشر كيف حال الجابري في باب التكفير الجابري لا يتورع في هذا الباب فله عبارات تشبه عبارات لسيد قطب في المجتمع فقد قال في شرح الاصول الستة صفحة ثمانون لو غربلت المسلمين غربلة ونخلتهم نخله لوجدت أنهم لم يجتمعوا إلا على لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لو عملت منظارا صحيحا لواقع المسلمين لوجدتهم فقط مجتمعين على ماذا لوجدتهم مجتمعين على لا إله إلا الله لفظا دون المعنى والعمل فمنهم القبور وفيهم الرافض ومنهم الصوف الحلول إلى غير ذلك استمع حفظك الله مسألة واضحة الجابري وقعت منه ضلالات مثل الشمس الشيخ ربيع نفسه يقول أن الجابري كفر الشيخ ربيع نفسه يقول أن الجابري كفر وهذا كان في مجلس في عدد من الأخوات فهذا لا يبرر أخفاء الجابري ولا يبرر أحد أن فلان معكم أو فلان ضدكم العبره بالدليل استمع حفظك الله ولا يزال اليوم بعض متربعين على مراكز دعوة طبعا ليست حكومية لا مراكز دعوة في بعض الأقطار المجاورة يقول لا نكفر الرافضة وآخر يقول من سب الصحابة كلهم لا نكفره إلا إذا, إذا, قصد, إذا قصد الطعن في الدين عجيب هذا ليس من الطعن في الدين يا مسكين مخفل هذا هذا مجنون اعطي عصا فصار يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال اي بابي يضرب رجلا امرا شيخ كبير يضرب اي شيء فاته لا من انه مجنون هذا جاهل اظن ان شيخه رحمه الله لو كان حيا ما وله حظيره غنم فكيف يجلس متربعا على مركز يامر يا وينهى ويقرر السنه حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو برب عنقه حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولا برب تعونقه، لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الحادي عشر، الجابري والتوسع في الضرورات. لقد تقدم معنا بعض الفتاوى التي تدل على توسع الجابري وتخليقه في مفهوم الضرورة ونضيف إليها هذه الفتاوى الحرفة حتى تكتمل الصورة استمع حفظك الله شاب طلب منه أن يكون إمام وخطيب مسجد في بلده ومن شروط الإمامة والخطابة بأن يلتزم المرشح لهذا الأمر بالأمور التالية واحد الدعاء الجماعي, الجماعي بعد كل صلاة اثنين القنوط في صلاة الفجر, الفجر هذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للخطابة فمثلا اذا وافق يوم الجمعة بدعه الاحتفال بالمولد النبوي فانه يطلب منه ان يخطب في هذا الموضوع بمعنى الدعوة اليه وعدم التنكير على انه بدعة وهكذا مع العلم بأنه إذا لم يلتزم بهذه الشروط سيتعرض للمساءلة سواء من الهيئة العامة للأوقاف أو من جهات أمنية أخرى. إذا لم يقبل الشعب بهذا الترشيح فإنه سيتم تكليف شاب آخر مخالف لـ للسنة ويوافق عليها... على هـ على هـ. لا تقل لا بركة. إذا تكلم مشكلة مشهرين بالتطويل. نعم مش الله فيك أقول. بالنسبه للمولد يعني يذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تاريخه وانه فيه صر يعني ياتي بالمعاريض بالمعاريف ولا ولا يتعرض للاحتفال الاحتفال لا يتعرض له لكن يمجد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد البشر من يعني يستعمل المعرف. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر والدعاء الجماعي يعني يقنت سرا ويختصر القنوت وبالنسبة للدعاء الجماعي يدعو دعوات بسيطة وأنا حسب ما بلغ لي حدثني رجال من قطركم أنه لا يلزم كل يوم لو أنه بعض الأيام ترك لا بأس. لكن يا شيخ بارك الله فيك كما قلت أنت ليس ليس كل الأقدار يا شيخ بل مكان دون مكان يا شيخ. يعني ماذا يصنع؟ يعني كونه يمسك هذا الكون هو بنفسه يحتوي هذا المسجد ويعلم الناس في السنة خير من أن يترك ويأتي شخص آخر مبتدع بارك الله فيك يا شيخ حتى لو كان ألزم بالحلاقة والإسبال يا شيخ لا حلقة اللحية لا و... و... فيترك يا شيخ إن ألزموا بذلك نعم نعم انطلبوا من حلقة اللحية فلا, اللحية فلا... فلا يقبل استمع, استمع حفظك الله, الله. حفظكم الله شيخ هنا بعض ضباط الشرطة أتاهم أمر بحلق اللحى أو يخيروهم لترك وظائفهم من مسؤوليهم ما تقول يا شيخ يعني صوصة أن وجود بعض هؤلاء الضباط ضروري في تلك الشرطة هل يعني يمضون في تلك الوظيفة يحلقون لحاهم أم يتركون الوظيفة يقعدون في بيوتهم حسب الله ونعم الوكين ونخففونها ونخففونها استمع حفظك الله هذا سائل يقول رجل وظيفته لعب الكرة وهو يعيش هو وأهله من كسب هذه الوظيفة فما حكم هذا العمل لا شك عندنا أن الأولى طلبوا المعيشه من غير هذا الباب لكن إذا اضطر مسلم إلى هذا لفقره ولا يجد عملا إلا هذا الباب فليحذر كشف العورة تضييع الصلاة والسب والشتم نعم وتبجيل عظماء الكثره المشهورين يعني العمق في لعب الكرة نعم وإذا فلا مانع فيما أرى أن يبقى حتى يهيئ الله له عملا خيرا منها وننصحه بالبحث عن عمل يشتغل به عن هذه المهنة الأمر الثاني عشر والأخير هل الجابري ثقة في أقواله ونقله؟ الجابري ضعيف لأنه يتلقن الترهات فينقلها دون تروي فينقل له حمالة الحطب عرفات البصير وهاني بريك وغيرهما بعض الأخبار المصطنعه مثل قوله عن الشيخ الحجور حفظه الله أنه جاء عنه روايتان ستسمعه وكذلك أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قد طرد الحجور وتوسط له عبد الرحمن العدن وكل هذا كذب صراح تسقط به وحده عدالته وقد رد عليه شيخنا الناصر الأمين حفظه الله تعالى استمع حفظك الله الرجل، وقد ذكرت في بعض المواطن أن نشأته ليست علمية نشأة الحجور سوقية لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية اعمالا كان يعمل حرفيا فرواية تقول أنه كان يعمل في ورشة سيارات ورواية تقول انه يعمل في محلات رخيصه السعر يسمونها كل شيء بريالين او كل شيء بخمسه ريال وهكذا لكن لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية الى العودة عاد ضمن منعات فحضر الى مركز دماج وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ يطرده فتوسط له بالبقاء اخونا الشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي توسط له فاصلح بينهما واستعطف الشيخ مقبل على أن يبقى يحيى الحجور فبقي حتى مات الشيخ وجعله وصيا يعني جعله على المركز نعم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت